والذين كفروا لهم شراب من حميم الآية ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الذين كفروا يعذبون يوم القيامة بشرب الحميم وبالعذاب الأليم والحميم الماء الحار وذكر صاف هذا الحميم في آيات أخرى كقوله يطوفون بينها وبين حميم آن وقوله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود وقوله وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه الآية وقوله فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وذكر في موضع آخر أن الماء الذي يسقون صديد عاذنا الله وإخواننا المسلمين من ذلك بفضله ورحمته وذلك في قوله تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه الآية وذكر في موضع آخر أنهم يسقون مع الحميم الغساق كقوله هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج وقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساق، والغساق صديد أهل النار اعاذنا الله والمسلمين منها وأصله من غسقة العين سال دمعها وقيل هو لغة البارد المنتن والحميم الآن الماء البالغ غاية الحرارة والمهل دردي الزيت أو المذاب من النحاس والرصاص ونحو ذلك والآيات المبينة لأنواع عذاب أهل النار كثيرة جدا قوله تعالى تحيتهم فيها سلام ذكر تعالى في هذه الآية أن تحيه أهل الجنة في الجنة سلام أي يسلم بعضهم على بعض بذلك ويسلمون على الملائكة وتسلم عليهم الملائكة بذلك وقد بين تعالى هذا في مواضع أخرى كقوله تحيتهم يوم يلقونه سلام الآية وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم الآية وقوله لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما الآية وقوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وقوله سلام قولا من رب الرحيم إلى غير ذلك من الآيات ومعنى السلام الدعاء بالسلامة من الآفات والتحية مصدر حياك الله بمعنى اطال حياتك قوله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مسه ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الإنسان في وقت الكرب يبتهل إلى ربه بالدعاء في جميع أحواله فإذا فرج الله كربه أعرض عن ذكر ربه ونسي ما كان فيه كأنه لم يكن فيه قط وبين هذا في مواضع أخر كقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل الآية وقوله فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما اوتيته على علم الآية وقوله وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض والايات في مثل ذلك كثيرة إلا أن الله استثنى من هذه الصفات الذميمة عباده المؤمنين بقوله في سورة هود ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وقد قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنين قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي الآية أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه ما يكون له أن يبدل شيئا من القرآن من تلقاء نفسه ويفهم من قوله من تلقاء نفسي أن الله تعالى يبدل منه ما شاء بما شاء وصرح بهذا المفهوم في مواضع أخر كقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون في هذه الآية الكريمة حجة واضحة على كفار مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إليهم رسولا حتى لبث فيهم عمرا من الزمن وقدر ذلك أربعون سنة فعرفوا صدقه وأمانته وعدله وأنه بعيد كل البعد من أن يكون كاذبا على الله تعالى وكانوا في الجاهلية يسمونه الأمين وقد القمهم الله حجرا بهذه الحجة في موضع آخر وهو قوله أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ولذا لما سأل هرقل ملك الروم ابا سفيان ومن معه عن صفاته صلى الله عليه وسلم قال هرقل لأبي سفيان هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال قال أبو سفيان فقلت لا وكان أبو سفيان في ذلك الوقت زعيم الكفار ورأس المشركين ومع ذلك اعترف بالحق والحق ما شهدت به الأعداء فقال له فرقل فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله انتهى ولذلك وبخهم الله تعالى بقوله هنا أفلا تعقلون أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا ولنا لقاء قادم إن شاء الله فإلى ذلك الحين أستودعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته